أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفظ من خشير رحمن بالغيب وجباب بالقلب منيب ندخل غاف ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد لكل أَن وَرَ من حَفِظِ يُمْ يَوْقُلُ هَبِ لهم ما يشاءون فيك ولدينا مزيد صدق الله العليم